ر ي فؤادي خفا وذاب كياني ودمعي دفا سيفنى فؤادي ويفنى كياني ويبقى نشيدي فوق الورى أ ح ب ك ربي ويخلد حبك بعد الرمى أ ع و ذ ب ا ل لهم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان ل ش ي ط ا ا ل ر ج ي م ب س م ا ل ل ل ه ا ر ح م ن ا ل ر ح ي م إ ن ا ل ح م د ل ل ه ن ح م د ه و ن س ت ع ي ن ه و ن ونعوذ س ت غ ف ر ه ب ا ل ل ه م ن ن شرور أ ف س ن ا و م ن س ي ئ ا ا ت أ ع م ل ن ا م و ي ه د ب ا ل ل تعالى فلا ه م ض ل له و م ن ي ض ل ل فلا هادئ له و أ ش ه د أن ل ا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا وحده ش ر ي ك له و أ أن ش ه د م ح م د ا ع ب د ا ل ل ه و ر س و ل ه ه ا ل ل م صل على محمد و ع ل آل ى م ح م د ك م ا ص ل ي ت ع ل ى إ ب ر ا ه ي م و ع ل ى آل إ ب ر ا ه ي م إنك ح م ي د مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آ ل محمد كما باركت على إ ب ر ا ه ي م وعلى آ ل إ ب ر ا ه ي م إ ن ك حميد مجيد أ م ا بعد ف إ ن ي أ س أ ل الله تبارك وتعالى أ ن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل صالح يقربنا إ ل ى حبه اللهم لا تجعل في قلوبنا حبا الا لك ولا تعلقا الا بك اللهم أ ف ض علينا بالخير والجود يا أ ك ر م ا ل أ ك ر م ي ن سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك أ ه ل ا ومرحبا بكم في هذه ا ل ح ل ق ة ا ل خ ا م س ة من هذا البرنامج أ ح ب ك ربي وعلى مدى الحلقات الأربع الماضية وإحنا الأربع الحلقات الماضية مدى بنحاول ننقش على القلوب معاني حب الله سبحانه وتعالى ونبذر بذور الحب في أ ر ض القلب ا ل ط ا ا ه ر ة من كل ل شيء س ا ل م ة من كل شيء سوى الله تبارك وتعالى ومن حاجات صراحة اللي تفسط الواحد بيحسوا بمعاني انه ناس بين ظهرانين عايشين حياتنا حاجات صراحة اللي تفسط في كده هما دول المحبين بجد اتصلت علي ا م ر أ ة في سن الخمسين ام من الامهات ربنا يحفظها ويبارك فيها رب السؤال يا شيخ انا ندرت ندر ومش ع ا ر ف ة الندر ده حعرف اوفيه ولا لا وكنت ع ا ي ز ة اعرف حكم الشرع في الكلام ده انا ه تصورت في ا ل ب د ا ي ة ا ن ه موضوع من ج م ل ة الموضوعات يعني ه ت ت ك ل م انها ندرة ان لو ابنها مش عارف حصله ايه انها هتجيب له ايه الكلام المشهور المعروف لها حكم الندر、وهو. الندر、عجيب. اول ما بدأت تقول لي ايه هي الحاجات اللي ندرتها وعهدت ربنا عليها بدأت ان انا هتجيب له فهتقول وهو بدأت تقول وعهدت بدأت استشعر بتعامل عجيب لي هي عليها حكم مع شخصية مختلفة شخصية تتصوروا ندرت ايه ن د رقم ت ر واحد انها تحفظ ا ل ق ر آ ن كله اتنين انها تحفظ ع ش ر ة من اولاد المسلمين ث ل ا ث ة انها تصوم سنتين الصيام يكون في الاشهر الحرم تصوم الاربعه اشهر الحرم كاملين اربعه قالت انها متفرطش ا في ل ي ل ة في قيام الليل خ م س ة إ ن ه ا دايما تحافظ على صلاتها في أ و ل وقت وبالذات ص ل ا ة الفجر س ت ة قالت إ ن ه ا تتصدق بصدقه م ع ي ن ة كل يوم والله هي كده قالت الحاجات دي وبقعدت تعدد حاجات يعني دول اللي أ ن ا لحقت افتكرتهم من الحاجات اللي هي ذكرتهم لي في الندر إ ي ه السؤال قالت ل ي الندر ده من واحد وثلاثين س ن ة ا ر ت ي ا ا ا شوفوا اللي خططت لحياتها ازاي وهي عندها عشرين س ن ة وهي قالت لي انها عندها واحد وخمسين سنه ة سنة سنة فمن ف عشرين ن س حطت ل ا برنامج قالتلي القرآن اللهم لك الحمد ختمت السنة اللي فاتت بتجاه التلاتين سنة ختمت وعندها قالتلي الله عز وجل ختمت السنة اللي فاتت بفضل سنة خمسين سنة تمشي ختمت ختمت ختمت وجل كده لك عليه عز كان ث ا ن ي ح ا ج ة في الندر انها تحفظ ع ش ر ة من المسلمين قالت بفضل الله عز وجل كنت سبب في ت ح ف ي ز ا ل ق ر آ ن ل ع ش ر ة من المسلمين موضوع القيام قالت لي اللهم لك الحمد منساعت معاهدة ما القيام من محافظة وبفضل وجل أوقات العذر أو أوقات الضرورة وجل إن أول الوقت بفضل عز العذر علي عز قالت ربنا الله إلا أنا في القيام صلاة الفجر ربنا من علي بفضل الله ثلاثين لي لك حصلش على صلاة الفجر في في في إن سنة أفرد ا ل ص د ق ة ربنا موسع علي والحمد لله تصدقت ايه سؤالك سؤالها عن الصيام قالت لي انها ع ا ي ش ة بكليه ففي كليه من الكليتين فيهم عيب فحصلت ع م ل ي ة ج ر ا ح ي ة واستاصلوا لها كليه ف ع ا ي ش ة بكليه فالصيام بقى صعب عليها فقالت لي انا صمت في س ن ة م ا ئ وثلاثين ي و م سمت ه ي كانت لاربعه اشهر قالت لي بفضل الله عز وجل سمت ميه وثلاثين يوم في س ن ة ف أ ن ا دلوقتي بكلمك عن ا ل س ن ة ا ل ت ا ن ي ة أ ن ا مش عارفه اعمل ايه قلت لها يا أ م ي أ ن ت ي كنتي نظرتي بايه هنا كان الغلط بس, بس شوفوا هي يعني بتفكر إ ز ا ي قلت لها أ ن ت ي نظرتي ايه قالت لي قلت لو الحاجات دي معملتهاش ا ربنا يحرم علي ا ل ج ن ة ط ب ع ا يمكن ان يفعل هذا الكلام ده ل أ ن هذا يدخل تحت مسامع م م ى ي س النبي صلى الله عليه وسلم الاعتداء في الدعاء فلا يمكن ا ح د يقول ي ن ر ن ظ ر زي ك ن ف ه بس أ ن ا ب ت ك ل م عن الروح بس أ ن ا ب ت ك ل م عن نفسي أ ن ا ب ت ك ل م هي ج و هو فبقول لها يا أ م ي وليلي انت عملتي كده ليه فبمنتهى ا ل س ر ع ة قالت لي ب ح ب ه ولو تسمع ك ل م ة ب ح ب ه من لسانها تعرف يعني ايه عبد محب لله تبارك وتعالى ط ب ع انا زي ما قلت ه ل مش س أ ل دلوقتي ة متوقف عند الحكم الفقهي انا متوقف عند اللي عايشين كده انا متوقف عند اللي مثابره ثلاثين س ن ة تختم ق ر آ ن وتحفظ ع ش ر ة ومش م ف ر ط ة في ليله في قيام ليل ودول وسطنا انا ما بتكلمش عن الصحابيات انا ما بتكلمش عن حد من نساء السلف انا بتكلم يا رجال ويا اخوات ويا ا خ و ة بتكلم عن ش خ ص ي ة م و ج و د ة وسطنا حبها لربها خلاها وصلت لفين لو بتحب هتلاقي نفسك بتعمل ح ا ج ة م خ ت ل ف ة حبها خلاها, اشتغلت خلاها استقامت ش ت ت غ ل خلاها ا ا ل ت ل ا ت ي ن س ن ة بالشكل ده يا تارنتا لما اتكلمتك ويا ت ر ن ت ي لما كلمتكوا على معنى حب الله ده اتغير فيكوا ايه وعملتوا ايه وطبقتوا الواجب العملي بتاع ا ل ح ل ق ة اللي فاتت ازاي انا عايز ننتقل بقى في ا ل ح ل ق ة ا ل ن ه ا ر د ة الى المعنى من قبل الله تبارك وتعالى احنا ق ل ن ا ا ل م ر ة ا ل فاتت لو انا بحبه سبحانه وتعالى حعمل وحعمل وحعمل, وحعمل طب م تعالى كده أ ح ب ب ك ش و ي ة ف ربنا ونزود ا ل ج ر ع ة ش و ي ة ا ل ن ه ا ر د ة واقولك كيف يحبك ربك و ع د ت ل ك ش و ي ة مظاهر بجانب المظاهر اللي احنا ذكرناها في ا ل ح ل ق ة ا ل م ا ض ي ة من علامات حب الله للعبد اول ح ا ج ة و ا ح د ة من العابدات بيحكي المناوي في فيض القدير خبرها ب يقول كانت تدعو الله عز وجل فتقول اللهم بحبك لي إ ل ا غفرت لي إ ي ه ده ايه ده يمحى حد يقول ك ل ا م ده ي ن ف ع حد يقول يا رب على قدر حبك اغفر لي اغفرلي يا رب ما ينفعش من قالك إ ن ه بحبك ي فقيل لها كذلك الناس قالولها ا يا ستي ما ينفعش تقولي اللي أ ن ت بتقولي ده أ م ا ي ك ف ي ك أ ن تقولي بحب لك ي ع ن ي لو ا ن ت ع ا ن ا يجب ان يكون لدينا ان يكون ت ي ا س ت ي بتحب ر ب ن ا ق و ي ف ق و ن لدينا ان يكون لدينا ان ي ك و ل ي ا ن ا ان يكون ل د ي ن ل ان يكون ل ي ن ا ان يكون لدينا ان يكون لدينا ان يكون لدينا ا و يكون لدينا م ن يكون لدينا ان يكون لدينا ان يكون لدينا قالت نفس الكلام دعت فقالت اللهم بحبك لي إ ل الا رددت رددت لي قلبي قلبي اللي اتحرم وبعد يارب رده و لي ويارب متخليش ا فيه ح ا ج ة الا اللي بتحبها وترضى عنها قالت اللهم بحبك لي الا رددت علي قلبي فقيل لها من اين تعلمين انه يحبك جبتها منين دي بقى قالت جيش من اجل الجيوش هما ل ن ا س اللي خرجت ت ج ا ه د في سبيل الله دي من لدن النبي صلى الله عليه وسلم عشان يفتحوا ا ل أ م ص ا ر عشان ل يعلو رايه التوحيد ده كان عشان خاطر من ي ده عشان خاطر ان يطلع من نسل الناس دي مسلمين فبتقول آ ب ا ئ ي مكانوش ا مسلمين جيش من أ ج ل الجيوش عشان أ ط ل ع م س ل م وأنفق أ ا ل م وانفق ل أ ت ا ل أ م و ا ل و أ خ ر ج ن ي من دار الشرك و أ د خ ل ن ي في التوحيد وعرفني نفسه بعد جهلي إ ي ا ه فهل هذا إ ل ا ل ع ن ا ي ة تتصور إ ن ن ا ربنا سبحانه وتعالى يمتن علي بالمنن ا دي كلها هي دي علامات الحب إ ن ه طلعك مسلم وطلعك مسلمه وبرضه ياس ئ ومحبط وبرضه بتقولي مفيش ف ا ي د ة فيكي امال خ ل ك ي مسلمه ليه يا شيخ مش قصدي انا فاهم أنا أنا الكلام ا ا ل د ه كله ي ع ن ي ب ت ر د د على سمعي اوقات ط و ي ل ة ايه يا شيخ انا ما بتكلمش في المعنى د ه خالص انا بتكلم على اني انا كنت مشيت ح ب ت ي ن م ع د ي ن تعثرت حصل وجرى وواو ا و ا و فواضح ان ه ربنا سبحانه وتعالى لا يردني ي المعنى مش كده خالص دائما ارد على المحبط د ه اللي بيقول لي مفيش فايده هي اللي بيقول لي يعني انفض يدك ا مني اقول له كلمه واحده طلعت مسلم ليه يا عم ما كنت طلعت من فلان ولا علان ويا سيدي هو ربنا سبحانه وتعالى انت يعني متصور ان انت يعني قدرك ايه ولا ايه عشان تعرف انت ايه ف كونه يعني لعل ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا كده ونقدر نجيب كان في فيلم كده بيعرضوه عالنت عارفين فيه امكانيات معينة امكانيات فيه دلوقتي بيجيب كده لو عن طريق بعض الخدمات الجي بي اس يجيب انت فين على ا ل ك ر ة ا ل ا ر ض ي ة فيبتدوا يسحبوا يقولك ايه دلوقتي احنا على ارتفاع الف كيلو متر احنا على ارتفاع عشره ل ا ف كيلو متر ف ي ب ت د و يوريك انت كنت ايه لما ب د أ ن ا نرفع نرفع نرفع نرفع انت مفيش خالص ويسحب يسحب ل غ ا ي ة ما ي ب ت د ي يقولك س ن ة ض و ئ ي ة ميه س ن ة ض و ئ ي ة والكلام ده تلاقي نفسك انت ما, ما ينفعش تقول ع ل نفسك ظرف كون ربنا فالذره ده اللي هو ما, ما يسواش حاجه ة في الخلق ده كله هو ده اللي قاعد يقول لا ربنا لا يريدني وربنا كذا أ ن ذلك ل ع ن ا ي ة أ ن ربنا سبحانه وتعالى يحبني فلذلك أ خ ر ج ن ي موحده أ ن ا عايز كل مسلم ب يسمعني دلوقتي يرفع راسه ويقول أ ي و ة ربنا امتن علينا بهذا بس تبقى مسلم حق ا ل إ س ل ا م بقى تبقى بجد عارف تشكر ن ع م ة ربنا عليك مش اللي هو آ ه طبعا ك د ه ربنا بيحبنا فخلاص بقى نعيش في ا ل أ ر ض زي ما احنا عايزين ده يصح وده ينفع أ ك ي د المعنى مش هيبقى كده ف د ي من علامات حبه سبحانه وتعالى أ ن جعلنا من أ ه ل التوحيد من ع ل ا م ة حبه لك من ع ل ا م ة حبه لي كذلك انه بيستورك يعني بص حتى الموقف ده موقف الحياء من الله سبحانه وتعالى يوم ا ل ق ي ا م ة وانت بين يديه شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه في الحديث؟ الحديث في النبي الله ايه الحديث صلى عليه بيقول البخاري حديث يقول يدنو احدكم من ربه صور نفسك دلوقتي نودي عليك يا محمد يا ف ا ط م ة يا علي يا ع ا ئ ش ة اتناد عليك باسمك وباسم أ ب ي ك يا فلان يا ابن فلان احضر ا ل آ ن للقاء الرحمن فداخل بترتجف هذا ق ى قدام ربنا فتدخل فبصوا به المعنى العالي ده انت خلاص يوم ت ب ل ا ل ص ر ا ئ ر يوم الفضيحه ووقت التقرير و ق ت ا ل م ح ا س ب ة فتبقى على أ س ل ا ل أ ش ه ا د و ت ب ت د ي يبقى على كل لسان والناس كلها تشوف الفضائح كلها فيعمل ايه بقى ربنا قال صلى الله عليه وسلم يدنوا يضع عليه يسترك أحدكم من ربه حتى يضع كان فهو عليه. ربنا حتى ربه فهو ربنا يرخي عليك ستر كده زي ما كان سترك ف ي ب ن و عليك ويبتدي يقولك يقول عملت كذا ست الصلاه ا ل ف ل ا ن ي ة ع د ت كام صلاه متصليش ع د ت اد ي ايه بتسمع اغاني ع د ت اد ي ايه ماشي مع بنات ع د ت اد ي ايه ح ط ت فلوسك في الربا ع د ت تعمل كذا وكذا من الذنوب دي عملت كذا وعملت كذا فيقول العبد اي رب نعم فيقول وعملت كذا يوم كذا فيقول ايوه انا عملت ده كله ممكن الناس معرفتش حاجة عن الكلام خالص. الزنوب الزنوب اللي الناس مش عارفها. اللي انت عملتها الناس عن الزنوب الزنوب الناس انت حاجة خالص الخلوات اللي عارفاها اللي ده قبل ما تعرف طريق ربنا فيقول عملت كذا يقول نعم يا رب نعم يا رب شوفوا بقى ا ل م ك ا ف أ ة أ ن ا عايزك ينشرح صدرك فيقول سترتها عليك في الدنيا و أ ن ا أ غ ف ر ه ا لك يوم ا ل ق ي ا م ة الله سترتها عليك ما خليش الناس تعرف اللي انت كنت بتعمله كنت بتبرزني أ ن ا بس كنت أ ن ا بس اللي مطلع رب العالمين يراك ويطلع عليك ويشوفك وانت بتعصيه فيحلم عليك ويسترك ويوم القيامه تقف بين ايديه فيغفر لك ب ا ل ل ه ما تحبوش ب ا ل ل ه ما تقطعش نفسك عشانه ايه اعظم من كده منه ايه اعظم من كده فتحه ايه اعظم من كده اصطفاء سترتها عليك في الدنيا و أ ن ا أ غ ف ر ه ا لك يوم ا ل ق ي ا م ة كان يحيى بن معاذ يقول في مناجاته إ ل ه ي اتعلمه نحن ع ا ي ز ي ن نتعلم من المحبين إن ع إن ك فأنت لوفقتين و إ كانت الذنوب ف أ ن ت اليوم تسترها فعلت ا ل ط ا ع ة فاليوم وفقتني لها ثم بعد ذلك قبلتها على ما فيها عملت ا ل ز ن ب س ط ر ت ه ا وبعد ذلك غفرتها فنحن من الطاعات بين عطيتك وقبولك من ان انت اللي وهبت ل ن ا النعمه دي وما بين ان ن تقبلتها ت م ن على ما فيها من عيب ونحن من الذنوب بين سترك ومغفرتك وكان سفيان الثوري يقول في ا ل م ن ا ج ا ة سترك الجميل الذي لم يزل يقول ع د ي له يا رب انت ستير سترك الجميل الذي لم يزل لو يا رب كانت للذنوب ر ا ئ ح ة ل ق ذ ر ا ن ا الناس كانت الناس عرفت أ ر ا ر ن ا ماذا وعرفت ا ل جونا ا ماذا لكن رب يحب فكيف تعجب رب ب يحب كان ذ ن و ن يقول في ا ل م ن ا ج ا ة كم من ل ي ل ة بارزتك يا سيدي بما استوجب, بما استوجب منك الحرمان يا معملت ا ذ ن و ب يا رب و أ ص ر ف ت ب ق ب ي ح فعالي منك على ا ل خ ز ل ا ن وكنت ا س ت ح ق ان أ ن تخذلني ت وان أ ن ترفع ت رحمتك عني فسترفع عيوبي عن ا ل إ خ و ا ن فالناس ماعرفتش كل اللي حواليا ماعرفتش عيوبي و ز ن و ب ي وتركتني مستورا بين الجيران لم تكافئني بجريرتي كان كان المطلوب كان المفترض ان تتقطع فيها ر أ ب ت ي ان تتشلي فيها اعضائي اني القى ا ل ع ق و ب ة ا ل م ر ة لم تكافئني بجريرتي ولم تهتك ستري فلك الحمد على ص ي ا ن ة جوارحي ولك الحمد على ترك اظهار فضائحي بيحبك فبيسترك بيحبك فبيبتليك النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا قال ل ن ق ا إ ذ ا أ ح ب الله قوما ابتلاهم فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع الحديث رواه ا ل إ م ا م أ ح م د في مسنده وجود اسناده ا ل أ ر م و ض اللي ربنا بيبتليه يبقى بيحبه بس عشان ينبهه فلازم تبقى فيه ع ق و ب ة كده تلفت نظره عارفين المثال اللي ب ي ض ر ب ه بعض العلماء اللي هو ذ ك ر ه ا ب ن القيم اللي هو ولد كان ماشي في الطرقات فبص لقى واحد امه خ ر ج ه و ب ت ز ع في ابنها وهو ولا وقعب هم بيشوح بأيديه انت حاسبين انتوا ن فالام س ك وإيه ن كذا كذا كذا هروح و ع م وهعيش ي ح ت عارف راخره قفلت في وشه الباب وهو م ش فمشي اعدله يوم يومين راح عند صاحبه ده راح عند ده تقل بقت الناس حاسس يعني بدأ أو يظهرله ب ت ل و ي و انه يعني خف الموضوع كده طول حبتين ف ب د أ يحس انه ملوش ا مكان حيروح شمال يمين خلص صحابه فمليش ا مكان فين مكاني مكانك في بيت اهلك فيرجع ندمان ويرجع دمعته على خده ويرجع يطرق باب امه فيخبط على الباب يلاقي الباب مقفول يخبط تاني يلاقي الباب مقفول وبعد ش و ي ة الجهد والتعب يوصلوا بيه ل أ ع ل ى ما يكون فينام على ا ل ع ت ب ينام على ع ت باب ل امه ب أ فتفتح أ م ه الباب ف أ و ل ما تفتح تلاقي ابنها فتاخده في حضنها وتطب عليه وتقول له ليه عملت كده ليه خلتني أ ع م ل م ع ك كده انت مش عارف اد ي ايه أ ن ا بحبك انت مش عارف اد ي ايه أ ن ا عايزاك تبقى كويس ابن القيم بيعلق على المشهد ده ويقول شوفوا كده أ م ه هي حضناه وبتقول له الكلام الحلو ده هو ده المعنى ولله المثل ا ل أ ع ل ى الله أ ر ح م بعباده من ا ل و ا ل د ة بولدها ي فالام إ ذ ا كان ب ت ق و ل كده فالله عز وجل يبتليك نفس المعنى ا ل م ش ر ك ل ي ه في ق ص ة ا ل أ م دي بيبتليك علشان ت ر ج ع حساباتك وتعرف ان انت مقصر في اشياء فتستدرك امرك اسمع الابيات دي وحس اد ايه بتسيب الم العتاب عباد اعرضوا عنا بلا جرم ولا معنى أ س ا ؤ و ا ظنهم فينا فهلا ل أ ح س ن ا ل ظ ن ف إ ن خانوا فما خنا ل و إ ن عادوا فقد عدنا و إ ن كانوا قد استغنوا ف إ ن ا عنهم أ غ ن ى عباد أ ع ر ض و ا عنا ن ست طريق ا ل ي وهو ب ح ب ك بلا جرم ولا معنى عمل فيك ايه وعمل فيك ايه وحش عشان تذنبي وتعصي أ س ا ء و ا ظنهم فينا ا ن ت ك ن ت ف ه م ة ان ربنا بخيل او ظالم حاشاه بلا جرم ولا معنى أ س ا ء و ا ظنهم فينا فهلا ا ح س ن ا ل ظ ن اذا ما عايزين ا ل ن ه ا ر د ة نحسن الظن في الله والله ربنا غفور غفار حيغفر لنا الصغير والكبير حيغفر لنا القطمير والقناطير بس نقبل بس نرجو بس نحس فهلا احسن الظن ف إ ن خانوا فما خنا لو عملت ربنا ب ا ل خ ي ا ن ة وخنتو وخنت ا ل أ م ا ن ة خنت أ م ن ت ا ل إ ي م ا ن خنت ا ل أ م ا ن ه اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها ليك يا بني ا ل إ ن س ا ن أ م ن ت التكليف أ م ا ن ة ا ن أ ن تبقى عابد لله ف إ ن خانوا خنت لما عملت ا ل ز ن ب في السر خنت وانت مش م ر ا ق ب نظره وانت مش همك ف إ ن خانوا فما خنق ما خانكش ما عملكش بما تستحق و إ ن عادوا ولو جيت و أ ق ب ل ت عليه تلقاك من بعيد و أ د ن ا ك إ ل ي ه قريب قريب سبحانه وتعالى و إ ن كانوا قد استغنوا مش ف ر ق م ع ك ف إ ن عنهم أ غ ن ى بيحبك سبحانه وتعالى فتتصور إ ن ه ب يتودد إ ل ي ك حتى لو ظلمت نفسك وحتى لو تجاوزت حدودك شوفوا المعنى ا ل ل ي قاله ابن عباس في قول الله عز وجل إ ن الذين فتنوا ا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ا ل آ ي ا ت دي ج ا ت في س و ر ة البروج إ ن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات دول ناس فجره ناس مجرمين أ ت ل و ا وعذبوا أ و ل ي ا ء ربنا سبحانه وتعالى يبقى يقول ايه إ ن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات سوف نصليهم نارا لا يقول ثم لم يتوبوا رغبوا في ا ل ت و ب ة ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق بيحبك فبيسترك وبيثتليك ليمتحنك ويهذبك بيحبك فطلعك مسلم بيحبك فبيفتحلك أ ب و ا ب الخير يا باغي الخير أ ق ب ل يا باغي الشر أ ق ص ر تعمل ز ن و ب ت ق ي ل ه وبعد كده تقول ذكر يسير على لسانك فيغفر لك ذ ن واجبنا ب ب أ م ث ل ل ا ا لازم ولازم ل تقبل عليه يبقى بيحبك فيبقى لازم تحبه ب و ج العملي عايزين نجيب كتاب من الكتب اللي فيها جمع للاحاديث د القدسية فيه كذا فيه كتاب, في المكتبة من غير تعين. نجيب كتاب في القدسيه ة ل ا حتجسد ق و ي معنى الحب اللي اتكلمنا عليه في هذه ا ل ح ل ق ة يا ريت ننفذ الواجبات و خ ط و ة ب خ ط و ة ومع بعض نزرع الحب في قلوبنا أسأل أن أشهد أن سبحانك الله وتعالى الصدق والإخلاص القول والعمل اللهم تبارك يرزقنا وإياكم إله اللهم آله أنت ربنا وبحمدك وأتوب على في محمد بحبك ربي فؤادي خفا وذاب كياني ودمعي دفا سيفنى فؤادي ويفنى كياني ويبقى نشيدي فوق الورى دعوتك ربي لنجوى السحر بصوت النجاوى بصمت الفكر دعوتك ربي ب ع ط ر ة طهر يفوق سناها سناء ا ل خ م ر أ ح ب ك ربي